اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا اليك ما يوحى ان اقذفي فيه في التابوت فاقذفي فيه في اليم فيلقه اليم بالساحل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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقونا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى 124. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. قَالَ لَا 14. 15. مَعَكُمَا أَسْمَعُ 16. 16. فَقُولَا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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا dan membawa water i�� dari benar. Jadi kita串ui Mark Ali dan kami kembali oleh bandar dari badaw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 فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُوحًا فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتى.فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتى.قال لهم موسى وإلكم. وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَى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 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَأْنَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ الْلَّقِي وَإِنَّ مَا أَنْتَ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلال ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات